ق ب ل إ ب ر ا ه ي م و إ س ح ان ق إ ربك علي م حكيم لقد كان في يوسف و إ خ و ت ه آ ي ا ت للسائلين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 لا ت قالوا ت ل و ق يا ابانا ما لك لا ت أ م ن ا على يوسف و إ ن ا له لناصحون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 سيارة س ر ف أ ل وقال ا واردهم فأدلاد الوهو يا بشرى هذا غلام و أ س ر و ه ب ض ا ع ة والله علي م بما يعملون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 ن موسوعه النابلسي سمعت ن للعلوم ت ت د ه الاسلاميه و ن سكا مسكين وقالت اخرج عليهن فلما ر أ ي ن ه أ ك ب ر ن ه وقطعن أ ي د ي ه ن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقل نحاش ا لله ما هذا بشرا إ ن هذا إ ل ا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوت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 ودخل معه السجن فتيان قال أ ح د ه م ا اني أ ر ا ن ي أ ع ص ر خمرا وقال ا ل آ خ ر اني اراني أ ح م ل فوق ر أ س ي خبزا ت أ ك ل الطفل منه نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين نبئنا إنا نراك بتأويله قال لا ي أ ت ي ك م ا طعام ترزقانه إ ل ا نبئنا باتكما ب ت أ و ي ل ه قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم ب ا ل آ خ ر ه هم كافرون والتعلم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 يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما ا ل آ خ ر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان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 كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات وَأُخَرَ يابسات يا ب س ايها ت ا أ ي ا ل م ل أ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون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 وسبع سنبلات خضر و أ خ ر يابسات لعلي ارجع إ ل ى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدت فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ي أ ك ل ن ما قدمتم لهن إ ل ا قليلا مما ت ح ص ن و ن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 ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني أ و ف ي الكيل وانا خير المنزل ي ن ف إ ن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إ ذ ا انقلبوا إ ل ى أ ه ل ه م لعلهم يرجعون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 ونمير أ ه ل ن ا ونحفظ أ خ ا ن ا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أ ر س ل ه معكم حتى تؤتى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 بجهازهم جعل ا ل س قالوا ي في ة ر ح أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير ثم مؤذن إنكم ا ل ر س ق ن ق ل واقبلوا و أ عليهم ما تفقدون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 نراك م ن ا ل م ح س ن و ع ه ا ل ن ا ب ل ذ إ ل ا م ل و ج د ن ا م ت ا ع ن ا عنده إنا إذا ل ظ ا ل م ي ه فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم أ ل م تعلموا أ ن اباكم قد أ خ ذ عليكم موثقا من الله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 فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجه ا فاوفلنا الكيل وتصدق علينا فأوفلنا الكيل وتصدق الكيل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 ولما فصلت العير قال أ ب و ه م اني لاجد ريح يوسف لولا أ ن تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما انجاك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 فإذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين